المرأة المخيفة تخرج من المدينة امرأة مخيفة لم يرها أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم رآها تمشي في المدينة ناشرة شعرها المجعد تمشي في كل اتجاه حتى خرجت منها وتوقفت فنزلت في الجحفة وهي المنطقة التي تسمى مهيعة استيقظ صلى الله عليه وسلم فقص رؤياه على أصحابه وفسرها فقال أولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة هذه الرؤيا تدل على استجابة الله لدعائه السابق أصبحت أجواء المدينة أصح ومشاعر الحب في قلوب المهاجرين ونبيهم أعظم حتى أعلن صلى الله عليه وسلم حبه في طرقاتها لأطفالها ورجالها ونسائها وحتى جبالها ففي أحد الأيام رأى النساء والصبيان مقبلين من عرس فقام وقال حبا للأنصار اللهم أنتم من أحب الناس إليه اللهم أنتم من أحب الناس إليّ اللهم أنتم من أحب الناس إليّ كلمات أبهجتهم أكثر مما أبهجهم العرس لكن في المدينة قلوبا تريد اغتيال هذا الحب تشتعل حسدا في صدور يهود رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول استمالتهم ويحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه حتى في طريقة تسريح شعره فقد كان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته حتى يوم عاشوراء الذي كان النبي يصومه في مكة قبل الهجرة فلما هاجر استمر في صيامه، ورغم ذلك حاول إشعار اليهود بشيء من الود، لما رآهم يعظمونه ويتخذونه عيدا، ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشارتهم. حاول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم بحبه لأمسيائهم فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنج الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم قال ذلك رغم انه كان يصومه بمكه شعر اليهود بغرور شعروا بتعال على هذا النبي المتواضع وظنوا أنه يقلدهم لكن الأمر لم يطل ففجأة وبينما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ بالوحي ينزل عليه أثناء الصلاة ينزل عليه بشيء أغاضهم نزل بحكم جعله يتحرك في الصلاة تحرك حركة أحرقت ما تبقى من كبريائهم وجعلتهم يتمنون أن يعود لموافقتهم نزل جبريل على النبي وهو يصلي بأصحابه فأمره بالاستدارة نحو الكعبة واستقبالها وترك استقبال بيت المقدس وذلك بعد مرور عام وأربعة أشهر جن جنون يهود فأصبحوا يقولون لأنفسهم ولمن حولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها